تمام الساعة العاشرة مساء وصل إلى مطار القاهرة عائدا من لندن بعد غيبة طويلة دامت خمس أو ستة أشهر الفنان المحبوب عبد الحليم حافظ. <تصفيق> الى على موعد مع النغم العائد مع مطربنا المحبوب عبد الحليم حافظ فارجو ان احنا نقوم نستقبله ه زابد الحليم، أهلا بك. في الواقع أنا متأكدة إن إحنا دلوقتي كل أسرة عندها تلفزيون عدد دلوقتي تتفرج عليك ونفسها تقدر تبلغك وتقول لك الحمد لله سلام. ولذلك أنا بالنية عنهم كلهم عايز أقول لك ألف حمد لله. الله يسلمك استئلاء. الحقيقة يعني أنا مش قادر أعبر عن شعوري الحين، يعني أنا اليان حاجه لا اقدر اقولها ان انا مستاهلش كل ده والله لا والله لا شوف مفيش حد ما يستاهلش حاجه وياخدها ابدا قطعا انت تستاهل بدليل الحماس ده على اي حال انا عايزه اقول لك ان بريدك النهارده كان اكبر بريد عرفه البرنامج من يوم ما اتعمل يعني وصلنا اكياس من الجوابات كل ما نخلص كيس نلاقي كيس ثاني قدامنا فلسه في جوابات ما اتفتحتش لحد دلوقتي زياده عن الطل الغرافات والمحادثات التليفونيه فده عن دليل على تقدير كبير قوي من الجمهور وحبه لك فعلاً أهل الشرقية هم أهلك أهل الزقذيق كانوا عايزين تطمنوا قوي على صحتك وبالتالي قالوا لنا عايزينوا يعمل لنا حاجة دلوقتي يثبت لنا إنه صحة جيدة فأنت تقدر تعمل لهم إيه يعني تفتكر <تصحيح> يعني يقدر عمل لهم يعني توم يعني تعمل لهم إيه بوم نتيشة <تصحيح> عمضة <مم. تصحيح> صحتك <صحيح>. ويس طيب يا سيدي على العموم سعداء ان احنا التقينا بك مره ثانيه في ارض القمر وفي الاخر بس بس احنا تعودنا في البرنامج ده استاذ عبد الحليم نقدم عطاء شخصيه للنجوم الضيوف ولكن انت مش يا لي مش في حاجه الى تقديم اي بطاقه شخصيه ولذلك البرنامج النهارده هيحاول انه يخش جوه نفسك هنحاول نقيمك as a person, as a person, and as a person. Therefore, all the questions will be connected in the four minutes. They want to look at your heart and your mind and know what you are thinking and ايه المهم انهم يعرفوا عني ايوه ف وقبل ما ما نتكلم عن مجال الطرف يعني كان يهمني اعرف مين اللي وحشك اكتر الجمهور ده ولا اصدقائك ولا اهلك مين وحشك والله انا انا شخصيا وحشتني مصر بكل اللي فيها يعني مصر بالجمال هي واصدقائي وبالاهلي هي اللي كانت وحشاني و ما عندكش فكرة انا كان احساسي ايه لما رجعت وما عندكش فكرة انا احساسي إيه دلوقتي وانا قاعد وكل الناس حاسس فعلا انهم بيدوني اكتر من الحب اللي انا بتقول طيب يا سيدي السؤال الاول في مجال الطرب من الاستاذ مصطفى سابت الاستاذ مصطفى سابت له سؤال يتفضل الأستاذ مصطفى سابت الأستاذ مصطفى سابت له سؤال الأستاذ مصطفى سابت قاعد قدامه ولا قاعد وراء اتفضل عند الميكروفون اللي هناك إذا سمحت تقول سؤالك للأستاذ عبدالحليم بيتهاقلي من فضلكم هو قبل الاستاذ مصطفى ما مي... مي... يقول سؤاله بيتهيالي ان احنا مش سامعين بعض يعني عاملين هيصه ومش سامعين بعض فبنحاول نسمع علشان كمان مدام ليلى ما ت... ما تتضايقش ما تتضايقش مني مني انا وانتو ايه رايكم مستمعين برده فات يا استاذ مصطفى استاذ عبد الحليم طبعا أول حاجة نقولها لك حمد الله على السلامة الله يسلمه ونحب نسأل هل أنت تطورت بالأغنية يعني أنت لوقتي بقالك 13 سنة بتغني تغني أيها فتطورت بالأغنية وإزاي تطورت بيها الله والله المطرب عادة او الملحن أو المؤلف بيتطور بتطور الحياة اللي, اللي هو بيعيش فيها فاحنا حياتنا كلها في اليومين دول تطور وتطور سريع جدا فالفنان أي فنان سواء كان مطرب او يعني ملحن أو رسام أو كاتب هو بيعبر في الحقيقة عن أه أه الشعب يعبر عن الناس فالتطور اولا لازم يجي من الناس وينعكس على الفنان فبيطوره طبعا جايز تقولي ان الفنان بيبقى اداه اولى في التطوير انا أقول لك ان الفنان بيحس ببذره التطور في أي مجال من المجالات وبعدين بيدي في فن شكرا استاذ عبد الحليم سؤال الثاني من الاستاذ حسني سيد محمود الأستاذ حسني سيد محمود مايكروفون هناك من فضلك توقف قدام المايكروفون عشان نسمعك إذا سمحت أيوة يا أستاذ الحليب نعم والله من احلام سيادتك التحرم بيها اللونية العالمية فإيه رأي حضرتك فيها أنا, أنا والله والله مش سامع والله ما أنا سمع. يعني نفسي أسمعه علشان أنتوا تسمعنا بقول إيه وأسمع هو بيقول إيه وقلتلكوا علشان مدام ليلة لا تتدايق مني ولا منكم من فضلكم أتفضل إيه بيه والله يا أستاذ عب حليم نعم. الأحلام سيابتك اللي أنت تتحلم بيها الأغنية العالمية فننا كله يبقى فن عالمي وده يجي إزاي حييجي بأننا لازم نخلي أغنينا تتطور الى ان, أن تصبح اغاني عالميه ونخلي افلامنا تتطور احسن واحسن لغايه ما تضارب الافلام العالميه يعني احنا افلامنا يمكن سابقه الغنوه شويه ونخلي اه ممثليننا يتطوروا لغايه ما يبقوا ممثلين عالميين يعني دلوقتي احنا بقى لنا مثلا في المجال العالمي في في الادب ناس وفي في الرسم ناس وفي في النحت ناس وفي في كل المجالات الثانيه ما عدا الموسيقى تقريبا والغنوة والسينما فيعني انا بتمنى انه يجي اليوم اللي يبقى مصر غنوتها بتغزو كل العالم وفيلمها بيغزو كل العالم سيد عبد الحليم لي دلوقتي انه تتمنى ان كل فنوننا على جميع اشكالها تبقى عالمية شافة ان في عندنا نجم اسمه عمر الشريف ابتدى يغزق المجال العالمي ما هو, ف... هو ده يعني رأي انا رأيي طبعا ان ده حاج عظيمة جدا و... ودي بالعكس دي بتثبت الكلام اللي انا قلته الكلام اللي انا قلته انا بتمنى انه احنا فننا والناس بتوعنا كمان يعني نصدر الفنانين زي ما بنصدر اي حاجة كويسة فنصدر الفنانين كمان يعني احنا لما دلوقتي بنشوف عمر الشريف في الافلام العالمية وبنشوف النقاط بيكتبوا عنه بنعرف انه ده نجم مصري اصبح عالمي انا بتمنى لغنوتنا انها تصبح الغنوة المصرية العالمية و بتمنى انه يصبح الفيلم المصري العالمي طب ان شاء الله تكون على قدك بقى حكيت ان الاغنيه المصريه تصبح اغنيه عالميه انا كمان انا شخصيا بحاول وبعمل على كده واتمنى من ربنا انه يوفقني ان شاء الله طب استاذ عبد الحليم قطع انت انت قاعد في السريره اللي في المستشفى في اسواق في لندن او في امريكا شفت التلفزيون ايوه اه وكلم قطع عن سميره في بالتالي شفت الاغنيه التلفزيونيه عايزك تقيملي تقيم لي الاغنيه التلفزيونيه بتاعتنا بالنسبه للاعمال اللي شفتها احنا يعني الحقيقه غنوتهم هناك الغنوة هناك بتساعد غنوة قصيرة ما فيهاش موسيقى ولا لزم موسيقية طويلة وبعدين الغين وهناك بتحكي قصة يعني بتقول من من واحد لغاية عشرة مثلاً فاا ده الاختلاف إنما إحنا مثلاً مخرجين مخرجين بيتوا لنا مش عارف في إيه في إن في ألف وخمسمية نفس جول لاستوديو فطبعاً It's hard for us to protect the regime. But I want you to complete your بقول لك bless you. Oh, God bless you. I'm telling you, here, we have a lot of greed. And it's going to make a mistake. I mean, it doesn't come to the teacher who is going to make a mistake. And انا كمان انا زي ما بيعمل اغاني هذه غنه تليفزيون مختلفه خالص خالص خالص لا هي مزيكا كتير قوي ولا هي عايزه انها تبقى غنوه مجرد غنوه لا عايزه غنوه بتحكي قصه اه يعني متهيالي الغنوة التلفزيونية هي هي القصه في اهم حاجه هي القصه لان المخرج ساعتها بيستطيع ان هو يبقى عارف هو بيعمل ايه بي بيحرك المطرب على اي اساس بيجيب الزاويه دي ازاي بيجيب دي ليه لان بيبقى حاسس ان في روايه وعمل معين موعمل لما لما تجيب له اي غنوة هو مصدوم يعني هعمل ايه لا ده صح اذا يعني نحصل كلامنا بان الاغنيه التلفزيونيه انقاذها لازم تبتدي تروي القصه لازم تبتدي تروي القصه اي اي قصه وبعدين اللحن والاداء نفسي ثانوي بالنسبه لا ما يجيش ثانوي ممكن لازم راوي القصه يرويها كويس واللي واللي يعني بما طبعا مش ثانوي بمعنى انه يبقى فنش لكن بمعنى انه يجي بعد القصه يعني القصه لازم هي لازم يعني الحكايه لازم تيجي بالغنى تبقى قصه وبعدين تنفيذ تنفيذه ده ببيبقى في الإخراج والال التلحين والأداء والتصوير وهكذا. طيب بالمناسبة بقى بالمناسبة حدسنا عن الأغنية عايز أسألك مين من الملحنين اللي اللي بترتحل؟ والله يعني السؤال ده غريب أنا سألت كتير قبل. والال الال الملحنين زي أي حاجة. خد بالك. كل واحد له له بيقول له احساس بيقول له التفكير في تكمين اللحن فانا الناس اللي اشتغلت معاهم ما اقدرش اقول لك يعني انا بستريح ده ولا بستريح ده ولا بستريح ده ولا بستريح ده ابدا انا انا اقدر اقول لك انه انا بستريح في الالوان اللي هم بيعملوها كل واحد فعلا عنده لون كل واحد لو تفكيره وبيفرضه، بيفرضه على الناس وعليه وعلي الكلمة بتلفه. يعني الملحن هو اللي بيفرض نفسه على الكلمات وعلى مؤدّي. إن الملحن نفسه بي بي يأخذ الكلمة بيديها حياة حياة الحياة هي اللحن وال والمطرب بياخذ الحياة دي ويحركها يديها الدم والخلايا تنقل وتعيش. المهم هون انهرفت بالسؤال لك معلش هقوت <تصفيق> لك الاستاذ عبد الحليم كان لك سؤال طلبت طلبته مع حضرتك الموسيقى العاليه اللي انت كنت في يوم امبارح طالب فيه وبيقول لك ايه ايه الفرق بين الاغنيه العاطفيه عندنا في مصر والاغنيه العاطفيه في بلاد بره أوروبا, أو اوروبا ايه الفرق الاساسي بما انك يعني اشتهرت بالاغنيه العاطفيه احنا الاغنيه العاطفية عندنا غنوة حلوة وفيها معاني حلوة وهناك الغنوة العطفية بتاعتهم غنوة إباحية أيوة. آه و آه كل يعني هل بيعتمد هل بس كله لا مش كله, مش كله. إنما, إنما يعني على الأقل ستين في المئة على الأقل ستين في المئة يعني إنت لما تروحي ده فرنسا ده فرنسا وفي إنجلترا علعن When you see Beatles, for example, they say what? Any word that is a fake word and لحن word that is a fake word We actually have حقيقي fake word that is a fake word and the word that يعني لو لو word is a real word For يعني there في ناس here هناك سمعتهم heard them in a year and I did a lot of research. I really liked them. I liked them to the extent that they are grown up and people who write things في شهر and they are not known in the world. That's it. In a year and a year and تقول في يوم في شهر في السنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول, أطول من, من الأيام أي. طب ما هو فعلا ده كلام جميل جدا يا أستاذ عبد الحليم ومتياء لي إحنا ناس عاطفيين أو عشان كده بنعرف لسه نقول كلام حلو زي ده صحيح طيب في بقى مجموعة من الرسائل من الأسئلة خدناها من الخطابات اللي جات لك أيوة. السؤال الاول هي أسئلة سريعة السؤال الأول بيقولك إيه رأيك في صوت أخوك؟ المطرب اسماعيل شبل صوت اسماعيل من احلى الاصوات اللي بسمعها من أحلى الأصوات اللي انا بسمعها مش عشان اخويا يعني آه آه انا صوتي زي <تصفيق> انتوا فعلا صوتكم بيشبه خالص و و... وعشان كده كان نفسي اعرف يعني اشمعنى انت هو ما بقاش عبد الحليم حافظ وانت اللي بقيت عبد الحليم حافظ ما اعرفش يمكن لان أنا حظي احسن بس اذا الحظ فعلا بيلعب دور يعني كبير آه طبعا حظ بيلعب دور في حياه الانسان كبير كبير جدا يعني بالنسبة لي انا مسمعين قطا هو الحظ اللي يلعب دور شعورك وانت بتسمع ام كلثوم انا شعوري زي شعور الملايين اللي بتسمع ام كلثوم يعني آآ آآ ببقى قاعد وسامع ام كلثوم وانا كل كلمه بتتبعها وكل حرف بتقوله بيلاقي صدى في احساسي وعقلي ودمي لانه يعني ام كلثوم دي اصبحت شيء بيصري في دم المصريين كلهم مين اللي بيطربك اكتر عبد الوهاب الحديث ولا عبد الوهاب القديم انا انا شخصياً برضو يعني عبد الوهاب كله بيعجبني يعني عبد الوهاب القديم وعبد الوهاب الجديد بيعجبني وإنما اذا حبيتي تفضيل فأنا بحب عبد الوهاب الجديد لأنه ده عبد الوهاب اللي أنا يعني فتحت وداني عليه ولقيته الجديد آه. آه طيب بعد كده يقولك ما اسم أغنية لفريد الأطرش تحب تغنيها يعني؟ اللهي ال الأستاذ فريد الأطرش لوا أغاني كويسة كتير كلها يعني أقله بأغاني كويسة في أغنية معينة تحب تغنيها طرأ إنك لو غنيتها تنسجم مع تأديها كتير أو من الأغاني اللي بيغني ممكن أغنية ما فيش يعني أغنية معينة ااا مافيش الفرق بين الموجي والطويل وبليغ عندي انت هربت من سؤال قبل كده اللي بيقول مين من المغنين بترتاح لهم اكتر من ملحنين لا ملحنين واذا بالسؤال يرجع في صوره ثانيه <تصفيق> لا هو <تصفيق> انا بشوف منه المره دي ولا لا ابدا ما أنا ما هو نفس الرد الرد نفسه ان كل واحد فيهم حاجه مختلفه خالص عن الثاني ايوه وبعدين الثلاثه كلهم بيمثلوا اتجاهات جديده فما تقدريش تفضلي ان كل واحد في اتجاهه ناجح يعني كمال الطويل في اتجاهه وفي تفكيره كملحن ناجح وكذلك محمد الموجي في اتجاهه وفي تفكيره كملحن ناجح وبليش لا حمدي أستاذ عبد الحليم هو بيقول لك الفرق بينهم يعني في تفرقة لأنهم كلهم سار... أصحاب مدرسة ما... لا مش أصحاب مدرسة مش واحدة غلطان اللي يقولي كده لا لا لا لا, لا. كل واحد عنده تفكير جديد واتجاه جديد يختلف عن الثاني وهم مختلفين هم مش زي بعض لو كانوا زي بعض التلاتة كنا قدرنا نفضل بينهم وبين بعض إنما الواقع إنهم التلاتة مختلفين عن بعض كويس إنت شايف, شايف إنهم مختلفين وإن كل واحد منهم صاحب أدرسة كويس <تصفيق> علمهم أنت لك الرأي الأخير في الحاجات طب طبعاً طبعاً إحنا هنسيب الطارب بقى دلوقتي وحنخش في نفس عبد الحليم حافظ الممثل أيب والسؤال الاول حول التمثيل عايز يوجهه لك الاستاذ محمد عبد اللطيف يا ترى سمعني الاستاذ محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الاستاذ محمد عبد اللطيف اتفضل انا مش والله برضو احار جا نفس الحكاية تاني الله يخليكم اتفضل الحمد لله على السلام الله يسلمك. سيادتك كمطرد بتدي للتمثيل اهتمامه نعم يا فندم سيادتك كمطرد ايوة بتدي للتمثيل اهتمامه طبعا زي ما بال mil... يعني اهتمام حقيقي وجد اه طبعا يعني الانه التمثيل دلوقتي حاجة مهمة جدا يعني, يعني لازم الواحد يديله اهتمامه لازم الواحد يبقى آآ آآ فاهم يعني هو بيمثل ازاي وبيعمل اي دور وبيمثل اي شخصية لازم يعني يعني بالنسبة لك كمطرب وكممثل هياقلي ايه الاهمة بالنسبة لك الاهمة بالنسبة, الأهم بالنسبة لي الاول آآ قطعا آآ آآ كمطرب بيهمني انا ان آآ آآ يعني آآ احساسي كمطرب بيتغلب على احساسي كممثل انما آآ دلوقتي الاثنين ما بيقلوش على بعض لانه التطور الجديد في الغنى هو انه فعلا المطرب بيمثل الغنوة اللي هو بيقولها انا شخصي معجبة بيك كممثل اكتر مني معجبة بك الله يخليك <تبع <زلك> <تبع> لو خيرت بين التمثيل والغناء يعني لو كان لا بد ان تختار بين واحد وتبطل الثاني تبطل الثاني لا اختار الغناء طب اختار الغناء اه بطل التمثيل آه. طيب بعد كده سؤال من الاستاذ محمد يسري الاستاذ محمد يسري اتفضل استاذ علي حليم نعم انا عاوز اناقشك كممثل. نعم آه. هل التمثيل موهبة ولا احساس الاثنين الاثنين او بعض اه التمثيل موهبة واحساس ودراسة عزيزي لانه لا الموهبة تكفي ولا الاحساس يكفي ازا ما كانش فيه دراسة لأنه التمثيل دلوقتي يعني يمكن نصه دراسة وربعه موهبة وربعه إحساس. طيب سؤال بسيط ثاني. نعم. مين من المخرجين يستوعب طا كممثل؟ هو ده برضو أنا يعني نفس السؤال يعني إجابة بتاعت الملحنين أن هو كل مخرج مخرج نفسه بيبقى عنده رواية. وبيبقى حافظ الرواية وحافظ أدوار الرواية فهو اللي بيخرج من الفنان الطاقة اللي هو عايزها يعني, يعني اللي هو عايزه بالنسبة للدور وبالنسبة للرواية فيعني مفيش واحد بييجي يقولك والله اديني مثلا طاقة هنا في الفيلم ده اكتر لا هو الدور عايز الطاقة المعينة فالمخرج الشاطر هو اللي بياخد هذه الطاقه من الفنان ويبرزها طيب سؤال بسيط ثاني كده صغير طيب هل انت ان عن دورك كممثل تمام في فيلم الخطايا اه, آه يعني آه بالمحاولات وبقدر ما استطاع المخرج انه ياخد مني وبقدر ما استطعت ان انا ادي يعني آه ما قدرش اقولك رضي مية المية انما يعني ده اللي قدرت اعمله هعمل ايه تيالي <تصفيق> ان تمثيلك في الخطايا بالذات وصلت إلى قمة من القمم اللي ممكن واحد يصل إليها في التمثيل في الخطأين. الله يخليك بس يعني الحياة هي مو حولة يعني أصل دائما إحنا عندنا بيقولوا يعني المطرب الناس تدخل علشان يسمعه وهو بغني في الأفلام. أبدا المطرب لازم الناس تدخل وتصوّه وهو بيعمل رواية رائعة وهو بمسك رائعة بمسك تمثيل لا يقل أبدا عن الغناء. لانه دلوقتي ما بقاش للجمهور يعني تنقنع ليه اي حاجة كده ببساطة فعلا. طيب السؤال بعد كده جاي من انسة عسمة سليمان طرحت اسمعني الانسة عسمة فوسط الزيتة دي الانسة عسمة سليمان عسمة سليمان لها سؤال جايه هنا مخصوص عشان تسأل سؤالها تتفضل الانسة عسمة سليمان أنا متأسفة الأستاذ عصمت سليمان أنا متأسفة يا أخي عسمت متأسفة بس يعني ما كنتش عارفه مين يا جماعة شوية هدوء ده مش معقول ده أبدا استاذ عبد الحليم يا جماعة من فضلكم عشان نسمع السؤال نسمع السؤال بس اولا الحمد لله على السلامه الله يسلمك ونحب نسال هل تقبل على مشاهده الافلام المصريه وايه رايك في الافلام المصريه وارجو ان تنسى انك عبد الحليم حافظ الفنان الأفلام دايما المصرية هي المدرسة اللي احنا يعني بنتعلم فيها أخطاء بعض ومحاسن بعض ولازم أشوف الأفلام المصرية زي بالظبط ما بشوف كل الافلام اللي بتيجي هنا الأفلام الأمريكية والأفلام الإنجليزية وكل الأفلام فالأفلام المصرية فيها الكويس وفيها النص نص وفيها الوحش بينما انا بعتقد انه يعني بدخول الدوله في صناعه السينما وتغذيتها بالمال اللازم والامكانيات اللازمه افلامنا حتتقدم جدا لانه في بالامكانيات البسيطه بنعمل افلام تقف على قدم المساواه مع الافلام العالمية و... إن شاء الله استاذ عبد الحليم زي ما أنت تمنيت الأغنية بتاعتنا انها تخرج إلى المجال الدولي نشوف قريب فيلم من أفلامنا بقى كسب الاوسكار ان شاء الله باذن الله وده عن قريب لانه احنا اثبت انه ممثليننا وممثلين كبار جدا وثبت انه مصوريننا مصورين كبار جدا وثبت انه مخرجيننا مخرجين كبار قوي والمساله كانت مساله عدم وجود امكانيات الامكانيات الاليه يعني فالامكانيات الاليه توفرت وان شاء الله هنقدر نصل الى اننا نبقى على قدم المساواه مع اكبر الافلام اللي بتطالب في العالم طيب استاذ عبد الحليم آآ كان آآ في سؤال كده جاي من بيروت. أيوة. بيروت الشقيق اللي متابع برامجنا الحقيقة ب... باهتمام شديد جدا. ده سؤال ده من واحدة ست كانت بتقضي شهر العسل في فينيسيا. وضبطتك وزبطتك هناك وانت بت... بتسجل لقطة من فيلم قريب حتشوفه هزا. <تصفيق> بعتلك من بيروت بتقول لك بقى ايه اخبار الفيلم اللي شافتك بتمثله فيه فينيسيا كنت في جندول قالوا اه الفيلم ده كان المفروض احنا كنا بنصوف في مهرجان السينما في فينيسيا جزء من فيلم داني لولدي داني لولدي ايوه ودي قصه استاذ احسان عبد الودوز والمفروض ان احنا كان لازم نروح نحضر المهرجان لانه ما بيتعملش الا كل سنه فصورنا الجزء ده ولما انتهى ايام المهرجان انتهى التصوير وان شاء الله هتشوفه قريب في فيلم دانيول هنشوفه امتى ان شاء الله دعني والله انا بقى ده مش عارف الحقيقه امتى مش عارف انا كملت تصوير ولا لسه لا لسه لسه ما اتصورش الجزء ده في المهرجان طيب دي بقى الاخبار التمثيل او اخبار عبد الحليم حافظ الممثل ايوه الحقيقه احنا كان لازم نتكلم في الاول عن صحتك واذا كنا ارجعنا الكلام عن صحتك لل يعني كده فده لاننا اطمنا عليك قوي لما شفناك داخل كدا. الحمد لله بس برضو يهمنا نعرف اخبار صحتك استاذ عبد الحليم ايوه آه في بارقيات كتير قوي وصلت لك بخصوص علاجك و يعني لخصناها في ثلاث اربع اسئله ايوه اولا في كتير من المشاهدين عايزين يعرفوا الدكاتره قالوا لك ايه بالظبط في لندن في لندن الدكاتره يعني انا الحقيقة عملت تحليلات وعملت اشعاعات كتير وشفت دكاتره كتير يعني ما خلتش لانه هو المرض اللي عندي انا بيجيلي نزيف احيانا فالنزيف فآ دا كان لازم اتخلص منه وعلشان اتخلص منه كان لازم يعني افضل فعلا وراه يعني فعرفت that this Nazif was in the end of the year, after that I got married and got married in London. The relationship was long and very sad. At the same time, there was a lot of pain and pain. It was not a lot of pain, but it was not a lot صديق عزيز عليا قوي آه يعني آه مش عايز اقول خلاني اروح امريكا عايز اقول انه دفعني ان انا اروح امريكا و, و ورحت و وهناك وقفت على حقيقه كانت خفي عليا جدا في انجلترا كانوا عارفينها مش عايزين يقولوها لي وهي انه هذا النزيف مش هيقف ابدا الا بعمليه والعملية يعني تتعمل دلوقتي احسن من ما تتاخر لانه كل ما تتاخر كل ما الم... يعني حالتي انا بتتاخر اكتر فقررت ان شاء الله ان انا اعملها في سبتمبر الجاي في سبتمبر الجاي ان شاء الله يعني هتسافر تاني, تاني طب ان شاء الله يعني تعمل وترجع علينا بقى بقى إن شاء الله <تصفيق> ودلوقتي ازاي يعني ازاي صحتك دلوقتي الحمد لله زي ما انت شايفه لا ما انت بقى اللي فهمناه منك ان اي مجهود يعني ممكن انه اه هو فعلا هو اي مجهود مش بس متوقفه على المجهود والله لا هي متوقفه ده بيقولك يعني اذا زعل زياده عن اللزوم كيلو نزيف اذا ضحك زيادة عن اذا فرح زياده عن ذوق يعني اي اي انفعال وبعدين الانسان اللي يعيش بلا انفعالات ده ما بقاش انسان ثاني على المهم انت هتعيش بقى بنغير انفعلات لفترة قصيرة من هنا لسبتمبر رأيه لله جليل وإن شاء الله بعد كده ضروري يعني بتهيقلي برضو حشتغل وبردو حنفعله برضو حفرح وحازعل و... معلش لفترة سيارة ونقدر احنا نسامحا فيها لو ما غنيتش المدتي في سؤال من الاستاذ متحد صادق الاستاذ متحد صادق اتفضل يسأل سؤال استاذ عبد حليم نعم آه الحمد لله السلام. الله يسلمك احنا كلنا تطمين على صحتك طبعا ونرجو ان احنا نعرف يعني التخطيط اللي انت عمل صحتك بالظبط والله استاذ متحط يعني هو مش تخطيط بالمعنى المفهوم يعني هو رجيم في الاكل ورجيم في الشغل نظام الاكل مثلا بتنام انتا بتصحى ازاي يعني نظام الاكل اكل مسلوق والنوم لازم يعني ما يبقاش اكتر من اتناشر اتناشر ونص بكتير لازم الواحد يبقى نايم والصحيان بدري ده حاجة جميلة جدا وبعدين الشغل مش كتير يعني مش مرهق و يعني الواحد ما يشتغلش ساعات كمان متواصلة على بعض يعني اذا كان الواحد هشتغل ست ساعات اشتغل ساعتين واستريح ساعة وساعتين واستريح ساعة وهكذا استاذ محمد الدرديري باردو له سؤال يتفضل استاذ محمد الدرديري تفضل. استاذ عبد حليم نعم. ممكن نعرف اخبار افلامك الجديدة. نعم ممكن نعرف أفل... يعني اخبار افلامك الجديدة. اه, أه ومشاريع اغانيك انا ان شاء الله انت عارف ان كنت قطعت الشغل في فيلم معبوده الجماهير هكمله ان شاء الله بعد العيد مباشرة وبعدين عندي فيلم زات ليلة هعمله بعد معبودة الجماهير وبعدين هسافر ان شاء الله على امريكا علشان اعمل عملية وبعدين الاغاني في اغاني جديد جديدة كتير في الفيلمين وخارج الفيلمين ان شاء الله تسمعهم قريب وتشوف الافلام قريب ومشروعات اغانيك جديدة ان شاء الله قريب يعني الفيلم فيه اغاني الفيلمين فيهم اغاني وفي اغاني مش للأفلام فيه للتلفزيون والإزاعة وان شاء الله يعني تسمعهم قريب شكرا. ولو, ولو اينا إن ديدي انا شايف ان الافلام والأغاني ده, ده قطعا ضد الرجيم اللي مفروض تمشي عليه لكن لا محل آه. الأنيسة مونا البليدي لها سؤال تتفضل الأنيسة مونا البليدي تتفضل استاذ عبد الحليم مدام بنتكلم في مشروعاتك الجديدة عايزه أعرف إيه هي مشروعاتك في الجواز مش... مشروعاتك في الجواز مشروعاتي في الجواز سامع والله ما سامع حضرتك اللي قلت إيه كنا بنقول مدام بنتكلم في مشروعاتك الجديده كنت عايز اعرف ايه مشروعاتك في الجواز مشروعاتي في الجواز هتجوز لما الاقي بنت الحلال <تصفيق> <تصفيق> لانا سوزان ابراهيم الانسة سوزان إبراهيم لها سؤال يا قوستاذ عبد الحليم نعم عايزين نعرف ظل مين عليك من قمة الطرب نعم. يا قوستاذ عبد الحليم نعم عايزين نعرف ظل مين زل مين عليك من قمة الطرب ظل مين عليك من قمة الطرب من قمة الطرب انا مش فاهم السؤال شوي يعني متهيالي أنيسا سوزان أصدقى تقول مين اللي هو ماشي على خطواته يعني بتأثر من مين من المطردين الكويسين مين اللي هدأ يعني يعني أنا لسه بتأثر بمين ايه طب وده معقول يعني بعد كل ده بقى لسه بتأثر بمين وتبقى وحشة يا لا يعني في هي... الأول يعني يا في, في الأول ولا دلوقتي ولا بكرة ولا ايه حاليا حاليا طب استاذ عبد الحليم يعني اذا كنت شايف انك بقيت ماشي على ظل نفسك ما تقولها <تصفيق> لا انا مش ماشي على ظل نفسي اصلا مش فاهم السؤال يعني هو الفنان اللي بي بي بيفضل متأثر بحد طول آه. عمره عمره ما بيبقى فنان بيبقى صورة. كويس يبقى دي الاجابه بقى لدي. اه بيتهيالي مش كده الايه يقول الاستاذ عبد الحليم ان اللي يمشي على ظل حد ما يبقاش فنان يعني يعني هو الاول يعني الفنان لازم يكون له شخصية قائمة. او السؤال ثاني ايه اقول سؤال تاني لا يا سمعك بس الفنان نفسه لازم يكون له شخصيه قائمه بذاتها هي اللي بتاثر في الناس مش مش مفروض ابدا انه يفضل طول حياته متأثر بحد مش كده ولا ايه يعني حضرتك مثلا بتتاثر بمين من من احسن المطربين في شعورك بحب مين ولا أي بتأثر بتتأثر بمين دلوقتي اه ما اقدرش ما اتاثر بحد والا هفقد شخصيتي <تصفيق> طيب استاذ عبد الحليم سؤال ده حيجر سؤال تاني في نظرك أين يقف الأستاذ عبد الوهاب في تاريخ الغناء يعني بيقف فين الأستاذ عبد الوهاب إذا مسكنا الغناء ده تاريخي تاريخ أستاذ عبد الوهاب أي صفحة مثلا في هذا التاريخ آخر صفحة آخر صفحة <تصفيق> برضو أول واخر يعني من الأول للاخر هتلاقيه في كل صفحة يعني يعني ع... ع... عايزة كلام أوضح من كده إذا سمحت أو أنت بتقولي لي إذا مسكنا كتار تاريخ الغناء يعني لو قلبنا كل صفحات تاريخ الغناء في مصر حلق الأستاذ عبد الوهاب من أولها لغاية آخرها غاية صفحة اللي كتاب بكرة بس كان في ناس قبل الأستاذ عبد الوهاب مش كده هو جاه يعني اكمل رسالة مش بيتكلمين ي... عن عبد الروهاب, يعني, بس... مش... مش عن عبد الروهاب يعني موقفه من تاريخ الغناء الغناء من اول تاريخ قبل عبد. من اول ما ظهر عبد الوهاب لغايه دلوقتي هو رجل شكل التغيير في الاداء وشكل التغيير في التلحين وشكل الشكل الجديد عمل الشكل الجديد للغنوه وعبد الوهاب لغايه دلوقتي هو الرائد الاولي لللحن وللغناء يعني نقدر نقول انه يبقى يمثل فتره النهضه مثلا. فتره النهضه اللي احنا في اللي, تاريخ اللي, النهضة. اللي, اللي اللي تعاملت. واللي احنا فيها طيب استاذ عبد الحليم آه ازاي الاغنيه تقدر تخدم الاغراض الوطنيه بما انك يعني سمعتنا كم اغنيه واخيرا كم غنوة وطنية الحقيقة أثرت فينا تماما فإزاي في نظرك الأغنية تقدر تخدم الأغراض الوطنية الغنوة مسألة الأغراض الوطنية مش عارف يعني أصله ما بيجيش حد يقولك والله يخدميلي الغرض ده يعني أنت بتحسيه وبتنفعل به كثنانة يعني وبعدين بتتعبري عنه في غنوة فهذه الغنوة سواء يعني غناها مغني له امته او مغني نص نص مغني كده انا رأي انه مدام هي طلعة منه من نفسه لها تأثير كبير اوي اوي اوي اوي, أوي.